بسم الله الرحمن الرحيم الحام قه ملحم قه وما ادراك ما الحام كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُلْقُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُلْقُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا سترى القوم فيها صمعا كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغلنا أحملناكم في الجارية لنجعل ذلكم تذكرة وتعيها أذن فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أوجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول, فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم مَنْ فِي سِلْسِلَةٍ تَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَاعِم الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا وَل قَام إَِّا مِنْ بسلين لا يَأْقُلُهُ إلاا الخَابِغُ فَلَ أُقُسِمُ بماَا تُبصِع وَماَا لا تُبصع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 وَلَوْ تَطَوَّلَ عَلَيْنَا بَعضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ مُحَاجِزِينَ وَإِن النَّ لَ تَكَِةُ للمُتَّقِي وَإِا لَناَالَمُ أَن مِنكُم مُكَزِبين وَإِمَّم لَحَسْةٌ لَكَابِنين وَإِنإَِّهُ لَحَفُّ